افتطمعون ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم م و ن ه م س و ع د م ا ع ق ل و وهم و ه م ي ع ل ن و إ ذ ا لقوا ا ل ذ ي ن آمنوا ا ق للعلوم و وإذا ا آمنا خ ب ض ه م إ ى بعض ق ا ل ا أ ت ح د ث و ن ه ا فتح ا ل ل ه عليكم ا م ي ه أفلا ت ع ق ل و ن أ و ل ا ي ع ل م و ن أن ا ل ل ه ي ع ل م ما ي س ر و ن و م ا ي ع ل ا و ن و م ن ه شركه الهدى شركه دعويه إحسانا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي س و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة ثم توليتم إ ل ا قليلا منكم و أ ن ت م معرضون الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حميده أكبر أكبر سمع どうもありがアうござアましー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 تظاهرون ي موسوعه بالإثم ل ي م ببعض النابلسي ا و و م ا ف للعلوم الاسلاميه خزي في ي موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن اسماء ش ت الله د ن ي ا ا ب آ خ يخفف ر ة فلا ع ن م ا ل ع ذ ا ولا ب هم ي ن ص ر و ن ولقد آتينا م و س ى ا ل ك ت ا ب و ق ف ي ن ا من ب ع د ب ل س ي ن ا ع ي س ى بن م ر ي م ا ل ب ي ن ا ت و أ ي د ه اسماء ق د ف ك ل ج ا ك م ر س و ل ب م الحسنى ا مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ف ق ا <فقالوا> ل و ا قلوبنا غلف بلعنه ل م الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 「あなたの名前は誰だ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 وكانوا م ن قبل ي س ت ف ح و ن ع ل ى ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا جاءهم ما ب ه ف ل ع س ا للعلوم ه ى الكافرين ما ا ر بئس ش ت به ه أ ف أن ي ك ف ر ا أ ن ز ل ا ل ل ه ب غ ي ا م ي ن ز ل ل ل ا ه م ن ع ب ا د ه ف ب ا ء و ا ب غ ض ب ع ل ى غضب و ل ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ب م ه ي ن و إ ذ ا ق ي ل ل ه م آ م س ن ى صدقا ل م ا م ع ه م ا ل و ن ا ب ل س ا ل ل ه من ق ب ل و م مؤمنين و ل ق د ج ا ء ك م م و س ى ل ا م ي ه اسماء الله أكبر الحسنى أكبر. سمع الله لمن حمده ي حطنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 اذ خ ذ ن ا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم ب ق و ة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا و أ ش ر ب و ا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس به ما يأمركم به إيمان ل موسوعه الدار الآخرة عند الله عند د خالصة من ن ن ا ا ل ف ت م ن ا الموت ت إن ن ك النابلسي د ق ي ن و و د ا بما م ق د ي ه م و ا ل ل ه ع ل ي م ب الاسلاميه ظ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 نزله ع ل قلبك ل ل ى بإذن ا ه م ص د ق ا ل م ا ب ي ن ي د وهدى ي ه وغشرى للعلوم م م من ؤ ن ن كان ي د و ل ه ل ا ئ ك ت ه و و ر س ل ه وجبريل م ك ا ن فإن ا ل ل ه عدو ا ف ر ي ن أنزلنا ولقد آيات بينات ولكن افضل منهم ا ان عَهْدًا يؤمنوا الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر موسوعه النابلسي حَمِدَهِ للعلوم د ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر أكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما ل ش ي ا كفروا ط ي ي ن ع ل م و ن ا ل ن ا س س ا ل ح ر وما أ ن ز ل على ا ل م ل ا ن ح ب ا ب ن ه ا ر و ت و م ا ر و وما ت ي ع ل م ا ن من أ ح د حتى يقولا إ ن م ا نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون به بين ا ل م ر ء و ز و ج ه و م ا هم ب ض ا د ل ن به من أحد إ ل ا ب إ ذ ن ا ل ل ه و ي ت ع للعلوم م ما يضرهم و و ن ا ي ن ف ه م و ق د ع ل م ا ل ن الاسلاميه ش ت ر ا م ه في ل آ خ ر ة من خلاق ولبئس ما شروا به لو ك ا ا ن يعلمون ن و ولو أ ه م م آ ن و الهدى واتقوا م شركه د ع و ل ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ل الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 م ن س و ع ه النابلسي ك و ا ا ل م ش ر ن أن ي للعلوم ي خير ك ربكم م من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من ا ل ل ه يختص ب ر ح ت ه من ي ش الاسلاميه ء و ا ل ه ذو ل ف ل ع ظ ي ما من ننسخ آ ة أو ننسي نأتي ننسيها بخير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 تبدل ا ل ل ك ف ر ب ا إ ي م ا ن فقد ضل س ء الله س ب ي ود كثير من أ ل الحسنى ك يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ت ا ب بعد لو من ص ف ح و ا حتى يأتي ا ل ل ه بأمره إ ن ا ل ل ه على كل ش ي ء قدير وأقيموا ا ل ص ل ا وآتوا ة ا ل ز ك ا ة و م ا تقدموا ل أ ف س ك م من عند خير تجدوه ا ل ل ه إن ا ل ل ه ب م ا تعملون الله أ ك ب ر سمع ا ل ل ه لمن ح م ه د ربنا و ل ر ا ل ح م د الله أكبر ا ل ل ه أكبر, الله أكبر الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله أكبر <تصفيق> الله اكبر ل ل الله ه أكبر <تصفيق> أ السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر الله أكبر الله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 ل ف ض و ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب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 الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ سمع الله لمن حمده ن ر ب اكبر ولك الحمد الله أكبر الله أكبر أ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 ا ل تولوا فتم وجه الله إن الله م فأينما فثم غ ر ب إن ا وجه و س ع ع ل ي م و ق ا ل و الله اتخذ ا و ل د ا سبحانه ب ل له ما ا في ل س م ا ا والأرض ا و ت كل له ق ن و ن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 ولن ترضى ع ن ه ا ل ن ص ا ر ى حتى ت ت ب ع م ل ه م ق ل إن هدى ا ل ل ه هو ا ل ه د ى و ل ئ م ا ت ب ع ه ل ا ء ا ل ا م ي ه الذين ا ي ن آ ت ه م الكتاب ت ي و ن ه حق ت ل ا و ع ه أولئك يكفر يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك ا ل خ ا س ر و ن ي ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ا ذ ك ر و ا ن ع م ا ل ت ي أنعمت ع ل ي ك م و ي ه ف ض ل ت ك م على ا ل ع ا ل م ي ن و ا ت ق و ا ي و م ا لا ت ج ز ي نفس عن نفس شيئا ولا ي ق ب ل م ن ه ا عدل و ل ا ت ف شفاعة ع ا ولا مضمون ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر どうも a りがとうござい b a r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 فاتنا إ ب ر ه ي موسوعه ربه النابلسي إ ي ج ك ل ل ن ا إماما طال من طالوا ذ ر ت ي ق ا للعلوم ا ينال ه د ا ظ ا ل م ي ن جعلنا البيت ث الاسلاميه ب ة ل ن موسوعه النابلسي ي ل ا ئ للعلوم ا ي ن الاسلاميه ر أهله م ن من آمن منهم الثمرات بالله و ا ل ي و م ومن م الآخر قال ومن كفر ف أ ت ع ه ق ل ل ي ا ثم أضطره إ ل ى عذاب ا ل ن ا ر و ب ئ س ا ل م ص ي ر وإذ ي ر ف ع إبراهيم ا ل ق و ا ع د م ن ا ل ب ي ت و إ س م ا ي ل ر ب ن ا تقبل م ن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن اسماء ا ل ل و ا ب ا ل ر ح ي م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 ومن يرغب عن مله ابراهيم إ ل ا من سفه ي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه موسوعه النابلسي ا للعلوم ا تموتن إلا وأنتم م الاسلاميه إذ ن ه م تعبدون ن ب ق ا ل و ا ن ع ب ه إ ل آ ب ا ئ ك إ ب ر ا ه ي م و إ س ل ل ع ل و إ س ح ا ق إ ل ه ا س ل ا ونحن ل ه أمة قد فاما كسبت ولكم م ا ك س ب ت م ولا ت س أ ل و ن ع ما كانوا يعملون الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 「あー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 و ق ا ل و ا ك و ن و ا ه و د ا أو ن ا ر ا تهتدوا قل ب ل ملة إ ب ر ا ه ي م للعلوم ا ك ا ن من ا ل م ش ر ك ي ن ق و ل ا آ م ن ا ا ب ل ل ه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 له موسوعه خ ل ص ن أم ت و إن النابلسي س و و أ ل أ ع ل م أ م الاسلاميه ل ه ومن أظلم ممن كتم شادة عنده من الله ومن الله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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله <تصفيق> الله <تصفيق> الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الله أكبر 「あー